بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله وفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أماركم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبت فيه وذر الله عليه اختلفوا بعض واعرض عن بعض اختلفوا بعض واعرض عن بعض فلما قالت من أنباك هذا قال نباني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر علي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ضيب أسانبه لَقَدْ كُنَّ أَيُّ بَدَلِهِ أَزْوَاجًا طَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٍ وَمُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ ارْتَايَبَاتٍ نَاعِباتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَبَكَارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا نَارُ وَقُودُهَا النَّاسُ عليها ملائكة غله شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتدروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوتون الله توبة نصوحا أسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويذح لكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبعيمانهم يقولون ربنا أتلم لنا نورنا واغفر لنا نك على كل شيء قديم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ونرواهم جنن وئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه لوح ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه لوح وامراه لوط كانت تحت عبدين وعبادنا صالحين فخانتاهما, فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرات فرعهم إذ قالت رب بني, لي رب بني لي عندك بيتا في الجنة